ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا لننبع من في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله موقدة التي تطلع على في عمد ممدده